ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتوقروا وتسبحوا بكرة وأصيلا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 سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بأرسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يمركنكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينطلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن للله ورسوله فإننا اعتدنا فإننا للكافرين سعرا وللله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله ظفور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 ومظالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعد الله مظالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم, هذه فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم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 هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أَن تطؤوهم, لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم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 رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله في الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ربعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم مثل السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شق أموا فأزرعوا فاستغلوا فاستووا على سوقه يعجب الجرار يغضب الكفار.